ثم قتلوا أو ماتوا لا الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم مدخرين يربونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفون وفؤر ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغري الحميد